وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفاروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أ ن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أ ن تطاوهم فتصيبكم منهم م ع ر ة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء